موقع, موقع واحد, واحد السلف, السلف www.sus.com www يقدم, يقدم لكم, لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم سبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير وقال ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقنا ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يخشرون ليميز الله الخبيث من الطيب وليجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ويقول أبنا تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرثر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآيات وغيرها من الآيات في كتاب ربنا جل وعلا تبين لك أنه لا بد أن أهل الكفر لا بد أن يحاربوا الإسلام ولا بد أن ينفقوا كل ما يملكون من مال وجيوش وإمكانات كل ذلك من أجل غاية واحدة ومن أجل هدف واحد وهو الصد عن صبيل الله جل وعلا يريدون تمس الهوية الإسلامية هذا هو, هدف هذا هو هدفهم وهذه هي غاوتهم وما يحصل في هذه الأيام من أعداء الإسلام ليس جديدا عليهم وليس بمستورب عليهم فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا ما في قلوبهم وما تنطق به ألسنتهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبانا ودوا ما عنبتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فالكفر ملة واحدة والغاية واحدة ولكن أيها الأحبة الكرام من نعم الله تبارك وتعالى أن جعل أمة الإسلام أمة مرحولة أمة الشهادة هذه الأمة الباقية التي قال الله في شأنها كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة لا, لا تزداد قوتها إلا إذا حوربت الإسلام لا يستمد قوته من خارجه وإنما الإسلام يستمد قوته بعون من الله جل وعلاه فإنه الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام إنه الدين المرتب اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك كان من القواعد الأساسية عندما يحورب الإسلام أنه لابد أن يخرج منتصرا ولابد أن تزداد قوته فإن من المحن تأتي منح من الله تبارك وتعالى وإذا نظرنا إلى واقعنا وإلى هذه الحرب الشرسة التي يشنها قوم لآن هؤلاء القوم لآن قد لبسوا الأقنعة ظهرا من الزمان يرتدون قديما الاقنعة وكانوا, وكانوا تأتي اقوالهم وتأتي افعالهم مغلفة بشعارات زعيفة تحت دعوى الديمقراطية وتحت دعوى الحرية وغير ذلك من الأمور ولكن في زماننا كشفت الأحداث عن وجوههم القبيحة اللثان فظهرت هذه الوجوه القبيحة ظهرت حقدهم على الإسلام وظهرت طاولهم على الإسلام وظهرت خوفهم من كل مظهر ومن كل شعيرة تمت إلى الإسلام بصلة نعم إن هذه الحرب الشرسة ما هي إلا بداية التنكين وبداية النصرة لدين الله تبارك وتعالى فمن المعن تأتي المنح ولو نظرنا إلى الشبائد وجدناها كما قال القائل جزى الله الشبائد كل خير جزى الله الشبائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا جز الله الشبائد أي المحن الله الشبائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي نعم محن متتابعة محن على قمة الإسلام تتتابع عليها لماذا؟ لتمسي هويتها منذ ما يسمى بالحرب على الارهاب. هذا الذي حصل منذ تسع سنوات. الحرب على الارهاب. وهو ليس حربا على الارهاب. بل هو حرب على الاسلام. وإلا فهذا الذي يفعله اليهود. الذي يتناقب مع الشرائع السماوية. ومع الموافق الدولية بزعمهم. ومع هذا ليس ما يفعلونه ارهابا. ليس انتهاك المقدسات الاسلامية ارهابا. ليس حرك المصاحف ارهابا. ليس ضم المساجد الاسلامية الى الطراث اليهودي. ليس ارهابا. قتل الاولاد وصفك الدماء. واستعمال الاسلحة المحرمة. إرهابا لأن الكفر ملة واحدة كما قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة او من وراء الجدر بسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى نعم هذا ليس إرهابا عند هؤلاء لأن الكفر ملة واحدة أما الحرب على الإرهاب الحرب على الاسلام استذلام الشعور واخضاعها لما يسمى بالديمقراطية الامريكية في افغانستان وفي العراق والان في باكستان وهكذا تأتي الدول دوليك دوليك. لماذا? لكي ينحو الهوية الاسلامية. فمنذ اعلان الحرب على الاسلام. وبدأ التطاول على الاسلام. وبدأ الحقد الكثير يخرج من قلوبهم. قد بدت البغضان من افراهين. وما تخفي صدورهم اكبر. انها حملات صليبية. ولكن في العصر الحديث الذي نحن فيه. وقد ما تقابعه. هذا الرجل الهالك قبل ذلك. ستكون حربا صليبية. وكانوا يكتبون على الصواريخ التي تنزل فتدق على رؤوس المسلمين في العراق. في رمضان كانوا يكتبون على الصواريخ بريزنترون في رمضان. هدية رمضان للمسلمين. انهم حقد الدفين في قلوبهم. ثم بعد ذلك سمى بالفرقان الحقي فرقان القاطل المزوم عندهم ثم بعد ذلك قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قامت الدنمارك بسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك توالت الحرب على الإسلام عندما قامت سويسرا بمنع المآذن ثم بعد ذلك جاء دور الهجاب في فرنسا لتسن هذه الدولة الكافرة التي تسعب الحرية والديمقراطية جاء الحرب على الهجاب ثم بعد ذلك حرب على القنوات الفضائية الاسلامية ك وغيرها بمنع بثها كما نعلم جميعا وقبل ذلك السعي لإبطال الحج والعمرة ومنع الحج والعمرة في حين أن المسارح والمصائف والمراكس وبيوت الدعارة هذه التقام وليس عندهم انفلونزا خنازير لكن انفلونزا الخنازير للحج والعمرة في عشر سنوات أين ذهبت المحل؟ أين ذهبت المحل؟ إنها ذهبت إلى مسبلة التاريخ وبقي الإسلام عزيزا شامخا تطاولوا على الإسلام وحاربوا الإرهاب فهل على الإسلام في العراق؟ هل قدوا على الجهاد في أفرانستان؟ هل على الجهاد في العراق؟ رب الكعبة ولم يقضوا عليه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوناه مليارات تنفق ثم تكون عليهم عصرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ما ان استفقوا امريكا. من العزمة الاقتصادية. وقالوا لقد تسيطرنا عليها. لقد تدركناها. لقد كنا بضخ مليارات الدولارات الدولارات. لكي يقوم الاقتصاد الامريكي. فابى الله الا ان يذلهم في هذه الايام. عندما تصرب انبوب من النفط في خليج المكسيك. واصبح الان مركب من مئة وسبعين. كيف? وفي الام لم يستطير ان يقمد انبوبا تحت سطح الماء لان الذي امر بتفجيره هو الله جل وعلا ليس جهل هديه وليس تنظيم القاعدة وليس حرق الطالبان وانما كما قال الله عن نفسه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا واعلمون نعم ذهبت هذه الحرب سذا وذهبت ملياراتهما باء وظل الاسلام شامخة في هذه البلاد التي ضربوها ثم التطاول على القرآن اول علم قران ومسق قران واوقى في النجاسات ثم انذف ما يسمى بالقران الفاضل فوقن حق اين ذهب اين ذهب الفوقن حق في أي مزجلةٍ هو القرآن لا نعلم عنه شيئا ولا نسمع عنه شيئا وبقي القرآن المعجز شامخا عزيزا بوعدٍ من الله كلين اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا ثم سق النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطول هؤلاء الكركاترية. بذلك حرية التعبير. حرية الرأي. لكن لما تقوم قباية اسلامية بالحديث عن غزوة خيمة وعن اليهود. هذي ليس حرية تعميرية. هذا يؤدي الى اغضاب اليهود. فقاموا بما, بما نعلم جميعا. اما هم يسبونا القرآن. يتطولون على القرآن يسبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس هذا إلا تعبير للرأي الإخوة تقدموا إخوة تقدموا لكم وفيكم تقدموا وتلحموا وتلحم. فإذن حصلت قضية سبل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل أصفرت عن شيء يضر الإسلام أو يضر محمدا صلى الله عليه وسلم زهبا زهبت هذه المحنة وبقي قول الله انا كفيناك المستهزئين وبقي قول الله انا اعطيناك الكوفر فصل لربك انحر ان شانئك هو الابطر وبقي قول الله تبت يدا ابي لهب وتاب ما اغنى عنه ما له وما كسى سيصلى نارا ذات لها وامرأته حمالة الحطر في جيدها حبل من نصر. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته العجرة واخلاقه الحسنة وابتباعنا له صلى الله عليه وسلم. ثم السعي في إبطال الحج والعمرة بدعوى أن في الونز الخنازين وانكشفت الغمة والذين لن يذهبوا في العام الماضي لأنهم تحت السن القانوني بزعمهم أو لأن هناك تعب عندهم او لأن تجاوى السن حجر ستين ها هم يعودون ويذهبون إلى بيت الله الحرام وفتح الباب على مصرعيه والذي لم يذهب العام الماضي ذهب هذا العام في رمضان اضعافا مضاعفة عن العام الماضي من المعن تأتي المنح ثم التطول على الحجاب وسن هذه القوامل الكافرة الفاجرة بمنع الحجاب هل منع الحجاب هل منع الحجاب والله لم يمنع ولم يمنع انها شريعة الله عز وجل انها امر الله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم الحرب على قناة الرحمة او على غيرها من القناة الاسلامية فهل ذهبت قناة الرحمة وان ذهبت قناة الرحمة فهل ذهب الاسلام كان له رب الكعبة فالاسلام لنس قناة ولا شخص ولا جهة وانما الاسلام هو دين الله الذي ان تولى عنه الجميع صلى الله عز وجل ينصر دينه ينصر دينه سبحانه وتعالى كل هذه المحن أصفرت عن منح وصدق الله جل وعلا إذ يقول وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم إنه خير كثير عندما نرى المساجد وقد انتلأت بالمسلمين وقد انتلأت بالشباب بصفة خاصة أين كان الشباب قبل ذلك لن تكن ترى في المسجد شبابا. وانما انظر الان الى الواقع. امتلأت المساجد بالشباب. بحفاظ القرآن. بمن يحملون رواء الدعوة الى الله تبارك وتعالى. انه النصرة للاسلام. انه التنقين لدين الله تبارك وتعالى. وقد على ذلك الذي اقوله. انه من المحن المنح الآيات من كتاب ربنا جل وعلا اقرأ في سورة يوسف عليه السلام انظر انظر الى المحن التي تعرض لها يوسف عليه السلام مع كل محنة تأتي البشرة مع كل محنة يأتي التمكين من الله جل وعلا فبعد المحنة الاولى عندما فرق اخوته بينه وبين ابيه وعندما قاموا بالقائه في الجب لكي يتخلصوا منها ولكي يخل له وجه بعد هذه الفتنة وبعد هذه المحنة انظر ماذا قال الله وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرم مثواه حسى ان ينفعنا او نتخذه ولداه وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم بعد المحنة الثانية محنة امرأة العزيز, العزيز. ثم محنة الس... محنة الثالثة وهي محنة السجن تسعة سنين بضع سنين من ثلاثة الى تسع سنوات بعدها هاتين المحنتين هذا قال تعالى وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب لرحمتنا من نشاء ولا مضيع اجر المحسنين انظر هذه البشريات نحن. ولكن بعد كل محنة لا بد ان تأتي المنحة من الله جل وعلا ثم تعالى معي في سورة القصص في اول الآن فكان الله طاغية من التغاه انه فرعون عليه لعنة الله ان فرعون على في الارض وجعل اهلها الشيعة يستضعف طائفة منهم يذبح عبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين هذه ارادة فرعان انها يريد ان يمكن لنفسه بالظلم والبطش والطغيان. فاين ارادة الله والله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى الأرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه. حسى ان ينفعنا او نتقذه ولدا. وهم لا نشعرون. ثم بعد ذلك هذه المحنة. هذه المحنة. أن اما تخاف على ابنها فبدلا من ان تحفظها تلقيه في الهم ثم ازداد الامر شدة عندما تطبعته اخته فوجدت ان التابوت لم يذهب الى بلد اخرى بل ذهب الى عدوه اللدوت فازدادت المحنة وازدادت المصير على ام موسى حتى ان الله قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين نعم ازداد الأمر شدة أن يذهب التابد بأمر من الله إلى عدوه اللدود الذي يبحث عنه لوقتله ولكن اسمع إلى التمكين وإلى البشرى فرضبناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعب الله حق ولتعلم أن وعب الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم نعم وأبى الله إلا أن يهيئ للمنحة هذا الذي كان مطارب مع أمه وكان حج السيف على رقباته وكان قتل من الأولى هذا القانون الظالم. الذي سمى هذا الطغية. ولكن مع ذلك ارى الله الا ان يترضى في بيت فرعون. وبعت حراسة فرعون. وبغذاء فرعون. وبمال فرعون. لماذا? والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ثم ننظر الى حديثة الاف. هذه المحنة الشديدة في حيات نبينا صلى الله عليه وسلم عندما اتهم اهل النفاق عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة ردوان الله عليها ولعنة الله على الشيعة الذين يسبونها عندما اتهمها اهل النفاق قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فهذه المحن ليست شرا بل هي خير للإسلام ولأمة الإسلام فالإسلام يزداد قوة بالضغط عليه الإسلام يزداد بريقه بمحاربته الذعب لكي يتخلص من الشوائب لابد من عرضه على النار لابد عشان يطلع الشوائب من الدهب عشان يبلك من الدهب دمائها الدهب خالص لابد يتعرض على النار انها سنة الابتلاء سنة الابتلاء سنة الدفع التي قال الله في شأنها أفن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله بس دي جريمة دي جريمة المسلمين جريمة المسلمين أنهم يتمسكون بدينه هم ما عايزون الإسلام المعتادل الإسلام المودر اللي ما فيش حد اسمها جهاد فيش في حاجة اسمها التزام بالسنن? فيش في حاجة اسمها تمسك بالدين? فيش حاجة اسمها ولقو براه? اسلام مقدرا. اسلام معتدل. اسلام تتنازل فيه عن ثوابت دينك. فيش حجاب مفيش حجاب. مفيش ازام مفيش ازاب. الى اخرى. ولكن اسمع. اسمع. لتعلم أن هذه الحرب الشرسة لابد منها سنة الابتلاء سنة التاف الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولو ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سنة الدفع التي قال عنها ربنا في سورة الباقرة في قصة طالوت وجالوت قال الله تبارك وتعالى فهجموهم بإذن الله وقتل, وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه من يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين سنة الدفع سنة الابتلاء قال الله تعالى ام حسبتم الحساب ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويحلم الصامرين وقال تعالى ام حسيمت ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزروا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب لابتلاع الذي قال الله فيه ألثان من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جعل أسر من رب لا قولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بنا في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين نعم سنة الابتلاء وسنة الدفع لتعلم أن هذا لا يكون إلا بحكمة وأنه يصفر عن الخير كل خير أي محنة ورط تطاول على القرآن حرب على الإسلام تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم على الحجاب على القناة الإسلامية أي محنة تحصل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فإن من المحن تأتي المنح أقول قولي هذا واستغفر الله لي وراء الحمد لله على إحسانه وشكر الله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ردوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونتبعهم تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إذا علمنا أن هناك سنن لله في الكون لا تتبدل ولا تتغير والتي منها كما ذكرنا سنة الابتلاء التي بيّن الله عز وجل الغاية منها فقال ليميز الله الخبيث من الطيب التي بيّن الله الغاية منها فقال وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب التي قال الله فيها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا نعم من المحن تأتي المنح وهذه من السنن أيضا ومنها سنة الدفع التي ذكرناها ولكن أيها الأحبة الكرام ما وجه المنحة في هذه المحن هذه المحن التي ذكرت ما وجه المنحة فيها؟ هناك منح كثيرا. لكن اذكر طرفا منها. فاول منحة في هذه المحن هي تأسيس عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين. من من المسلمين الان يحب الامريكان? الا المافق. من من المسلمين يحب فرنسا الا المنافق الذين قال الله فيهم بابا ان امر اهل الايمان بالولاء والبراء يا ايها الذين امنوا لا تتاحذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا وهد القوم الظالمين فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دايره فاول سعيده اول سعيده تاسيس العقيده تاسيس المنهج والبراء الا فامن هؤلاء الكفار هول العدو هؤلاء اعضاء اهل الكفر هؤلاء هم الارهابيون. ده. ليس الاسلام واسلام وارهاب. وانما الارهاب عندهم. عندهم هم. ما يفعل في العراق ليس ارهاب. ما يفعل في ابغانستان و ليس ارهاب. ليس عندهم ارهاب. لكن عندهم الارهاب والاسلام. فانت عرفت عدوك. افتح بروحك كما قلنا جزا الله الشدائد كل خير وان كانت تغصصني بيئتي وما شكري لها الا لاني عرفت بها عدو وصديقي معا قد بدت البرداه من افيهم ما تخفي صدورهم اكبر الم يقل الله ولم ترضى عنك الياولن وده ولا ولن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. هذا كلام الله. هذا كلام الله. تأسيس عقيدة الولاء والبراه في قلوب المسلمين. نعم. ايضا الثقة في نصر الله عز وجل. لماذا بدأت الخطبة بقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن لماذا بدأت بذلك لأزرع الأمل في صحراء الوائس بس لماذا تقول لك ما فيش حل فيش حل للهن من الناس فيه فيش حل للمسلمين المسترعفين في كل مكان اقول لك لا تيأس لا تيأس ازرع الثقة في قلبك بالله الذين قولوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم ايمانا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء ازرع الثقة في الله في قلبك قل وثقا في وعد ربك الله وعد بالتمكين ولكن قد يتأخر هذا الامر بسببنا نحن لأن الآية اشترطت آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كيف نرد نصرا وتمكينا وحصولنا مدمرة من الداخل. المسلمين وعين في بعض. الجار وقف داره شكيل بعض في المحاكم. الأوحام قطعت. عقوق الولدين. الظلم واخذ الرشوة. ومعاصي وفجور في الشوارع. ناهيك عن محلات اللي الخمار مرخص لها. ناهيك عن فساد وابتئة وبلاء آخر. لكن نحن نتكلم على مستوى بلدنا شير بيه. شوف السربرات اللي في البلد قد ايه اللي اكل الشباب واكل الاولاد. اللي مدمر شباب الامة. وتلقى للأسف معجرين عند ناس مسلمين. يزعم في البطاقة من مسلم طب يا مسلم يا محترم السايبر اللي في بيوتك بيتعمل ايه فيه قناوة مواقع جنسية العاب تفسد الشباب افلام قزة وانت قاعد تاخد سوح تكل شهر سوح تكل شهر الناس اللي معجرها هاو في بيوتها بهم دولة في الناس هم عقبت الناس. اللي ما اتجرين اهوة فيها جزء وشيشة. وبيكن سوحة كل شهر. ولو جيت تقول له ابن كيشة الجزء يقول له اعوذي بالله ابنه شهر طب وما اللي بتدمر المسلمين ليه? وما اتجرها في ذاتك. ليه? دول اتعقبت في طريق الناس. لان ربنا قال عاملوا الصالحات. لكن دول بيفسدوا في الارض. دوب دماء الشباب. الذين لا يتوقع اقتصاد سليم بدونه. بلد. بلد. هم تشوف بلد لاجحة دون شباب? ابدا. هل تتخيل معركة مع العدوة دون شباب? ابدا. فنجح الاعداء ان يسخروا بعض المسلمين الجهلاء ان يدمروا شباب الاسلام. وعد وكبت له راجل بيجي يصنش. وحطت عنده في البيت صايبر وحطت عنده في البيت قهوة الى الخير طيب انت نصر الله وانصركم ماذا قدمت لدين الله ماذا قدمت للإسلام انت بتقدم اين للإسلام قدمت كم من ولادك للإسلام قدمت قد اين من وقتك للإسلام ده حتى الاسف بعض الإخوة المتسمنين لمرتوع الالتزام اصحاب الليحة والفعب القصير وجزاك الله خير قصة ليلة هي مفتح مصحف ولا بخش مجلس علم والدنيا اكلاه ما هنشغل في بطنه وفي الدنيا فقط وبعد كده انك ثم يعمل ناص ايه المصائب اللي تلتينا اللي لازنا فوق دماغنا دي احنا فيه احنا فين وما ينصرنا الله وما ينصره فين نصرنا لدين الله لسف في ناس بايع القضية لسف اللي حصل النهزلة والجعجع بتاعة الماتش اللي فد روح تظن ان الناس سدت نفسها بايع على الماتشات خلاص بقى ناس اتدمرت اقتصاديا واتنزعت البركة من حياتها قلت بقى الماتش هيجي مش هيلاء زباين لا ده الناس طلعت التلفزيونات في الشوارع والناس قاعدت والجعجع يعني انت مستنى هو اليهود هاي المية بتاعت مليا عنه. عم؟ اتفعوا على مصر يا سيدي. وانت فيه? اعدلنا عشان المارش. لغاية ما ملياش نقطة مية مشربة. اتفاية قالها ستين سنة. اتغيرت رغمان في مصر والسودان. سبع دول. على رأسها اثيوبيا الكافرة. التي تدبر الحرد الإسلام راحوا عملوا اكتفائية عشان يقلصوا حصة مصر من المية قعد انت بقى شجع الكورة لغاية ما تلاقيش مية خالص طب وانا اعمل ايه بولانا تعمل تعمل كثير تعمل صلاة الفجر والسلام لو المسلمين بيصنوا الفجر الماتش دا احنا ننتصر من بكرة من, من النهار لو شفنا كده الحرص على صلاة الفجر زي الحرص على الماتش والله ان في ناس لكن لا صلاة الفجر عادي منافق ما فيش مشكلة لكن ما بقاش لا ده مصير مصير ما بقاش اهلا و ازاي ما لكن يبقى منافق كل يوم معلوم ان فاقه الشيطان في اذنه كل يوم ما فيش مشكلة اهم حاجة الاهلي يفوس فيش مشكلة فيلك يا عم في المساجد انت نصر الله عيا لصوركم و يثبت اقدامكم إذن من الفوضي نحن نرجع على رقنا أن احنا نفوق أبل فوات الأوال أن نعود بأنفسنا وبيوتنا وأولادنا إلى الله عز وجل أن لا نرضى بالمنكرات في بيوتنا أن لا ترضى بالمنكرات أمان عينك لماذا نعن بني إسرائيل وانصد إلى ذلك وأختم بها ليه بني إسرائيل تلعنوا؟ لماذا لعم الله اليهود لعم الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في نصب تحتدي على بعض الوقت وهكذا أسأل المحاكم اللي جنبك هنا دي لهم الأراضي المتلتلة دي مين رفاع عالمين يقول لك واحد شاك مراته وواحد شاك يا جزه وجوه عرف, عرف عشته وأخ شاك خوحشا بالمراس وين وم... أدي, أدى حل أدى حل أدى حل لا على أحد إن لله وإن إليه راجعون إن لله وإن إليه راجعون فإذا نصرة هذا الدين لابد أن يكون من داخلنا نحن نصرة هذا الدين والتمكين لدين الله تبارك وتعالى لابد أن يكون بعودة حميدة إلى دين الله جل وعلا فلنوا إسرائيل نعنوا لأنهم اعتدوا لأنهم عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يجي وقف التوك توك يلاقي حاطط صورة واحده عريانه يركب معاه ويدي الجنيه ويمشي يلاقي واحد جاله ضيف وحاطط السيجاره في بقه بدل ما الله ما تزفرليش البيت ولا توسخلي البيت حاط يا ابن الطفيله عمه عشان نخدم على عمه وهو بيشرب بتعمل ايه ما هو لعنه كده اتلعن انا المهم قعدوا عن منكرات مع انه مشروفش اسجارة معاه بس يخدم علم الطفاية عمله قهوة في بيته عشان يعمل شيشة فيها ما هو بانه وصلت لعنه عشان كيف عمل فرح وجيب فيها أسطأ وجيب فيها غانش وبأكل كارتة عسان يبعك عليه ندعوك والأسرة الكريمة عشان تحصرت بنا فبدل ما يقول له لا ما اقدرش هاجي والله لان انا مبعصش ربنا لو كنت حضرك عملته في مسجد كوباء كنت جيت هنتك لكن طرام عامله جيب معاصي انا ما في المعاصي لا يروح له وهو معاه المعاصي اه دي سبب لعنب الاسرائيل سبب لعن ابن اسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يفعله فعودة حميدة إلى الأمر المعروف النهي عن المنكر عودة حميدة إلى طاعة الله إلى صلاة الفاجرة عودة حميدة إلى أن ننصر دين الله في ويوتنا اللهم أعظنا الحق حقا وارزقنا اتباعها وأعظنا المعاطل باطلا وارزقنا اجتناها اللهم اهدنا واهدبنا اجعلنا سببا لمن اهتبعه اللهم لتدعى لنا زنبا إلا غفرته ولا هنة إلا فرجتة ولا درينا إلا قضيته ولا مريضا بيننا ولا لنا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طائعا إلا ثبتته ولا طائعا إلا ثبته ولا خاصا الا هديته ولا خاصا الا هديته اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين اللهم ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ودمر اعداءك اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين وعليك بالمنافقين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان نجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات وانفعنا الغلاء والوباء ولا تأخذنا وربنا بما فعل السفهاء نعم لا تأخذنا بما فعل الصفهاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة